بسم الله الرحمن الرحيم، اللهكم التكاثر حتى جرتموا مقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا. وترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسالن يومئذ عن